شاعر يام الشاعر علي بن بلال استمرت فرحة العيد وانسيت التعب والعبت مختارة انبال وفا لعبتها كم صبي الله وعشقها يشيبه وعذاب من صبيحة يوم أحدها الاخر سبدها وسط قايه للنواميس الله سبب رضى روحن على الهم مات الربتها والمدى للهجري يعز كايد بالقول والفعل والسمع غلب من تهى نخبات زمان أهلية حسبتها واجبل وفي محمد والأزايد وجاب وشاعر من واجبه وجبتها اعتزاز بالخياري انت تاريخه ونسب واعترف بالجمائل ولا استغربتها من من محمد العز فك كان شاب ذخر من ضقت عليه بما جابت الورقة طراب شرعت له كل ما جات جيت وجبتها له عليهم واغلى من كنز الذهب لو مقابل كلمتهم منه واستوعبتها يا ابن خلنا لشدة وهل ذهم السراب من وفاك يضنون الأخيار ما فيبتها يجحد المعروف ناقص ويخسر لو كساب وتحفظ المعروف هذه لو حربتها ومن جحد يلطم السنة ويمنى العطاب أطلب الله والعالم بما شذبتها قال هل يمدح الرأس ما يمدح ذنب خبر إني لو مدحت الرخوم أغضبتها ويقوم وقت الرخى ساعة الشدة كذاب والعرب وقت الرخى والقسى جربتها وانت بفعلك تحذب دورت العتاب السنة هم فالحلو قالوا شبتها قوم كلف المدى الحاضرين أعجبتها ميسرجين الخيل بغنين عجلة ندب السلف وانت الخلف بالوفا وكبتها ظافيين ومجدك وبك حكما ودب أبلجين ترحبت المرجل رحبتها ورسال على اليام نحكى الثقة وعلى الرتاب ولما نهي بيض الواجه ما قلبتها يا سلين منازحين الحريب اليقترب والسلوم امتعبنا السلوم اتعبتها يفتخر بك من يضره تال غرة المياه اضرمس يا سيشانات عن كلمات اللي ورا القافلا عقب جهه ولا لي ما بعد من البعد مغبر الجداب ارض صف خبايا لا تحرنا بجهها طايره البشرش فيها وفيها بوحقاب وفغل صرص بابا ليا ذوابتها واجزل الشرد لعناك تقدر وعجب بين الأرض وبين كبد السمى شقلبتها جابها جوسي الليلية من نهل أعاب ما كسر بيت القصيدة لجذبتها وادعت لو كان للمستمع فيها طلاب وانتهت بختارة بالوفاة